بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولائك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولائك هم الفائزون تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدمام تصحبكم مع المراه بين الحلال والحرام للشيخ سلطان العويد المراه بين الحلال والحرام وساتحدث عن 10 عناصره الاول ساتحدث عن قواعد مهمه في الحل والحرم والثاني عن موقف الناس من احكام الله وساخصص الحديث بالنسبه للتسليم لاحكام الله جل وعلا وموقف الناس من قضيه التسليم لاحكام الله الثالث وقفه مع كلمه الحرام ماذا تعني وما مدلولها عند كثيرين الرابع س القي الضوء على فقه النوازل وهي المسائل التي تستجد الخامس الموقف من الخلاف ونتطرق الى معنى يسر الدين وسماحه هذه الشريعه السادس كيف تتعلم المراه المسلمه ما حرم الله تبارك وتعالى لتتجنبه الامر السابع والعنصر السابع سنلقي الضوء ايضا على معنى المستتبهات التي تقع بين الحلال والحرام الثامن عن اسباب وقوع المراه في الحرام والتاسع عن بعض التنبيهات المهمه للمراه المسلمه في معرفه الحلال والحرام واختم بالعنصر العاشر وهو وصيه اختم بها الحديث ان شاء الله عنوان هذه المحاضره المراه بين الحلال والحرام والحديث ليس عن الحلال الذي يعنيه العلماء بالمباح في علم اصول الفقه فذاك له شأن اخر نقصد بالحلال ضد الحرام يعني ما ليس بحرام وليس المقصود بالحلال في كلامنا اليوم الذي هو يرادف المباح اما الحرام فالمقصود به ايضا ما كان يؤدي الى الاثم سواء كان الحرام المصطلح عليه عند اصول الفقه محرم في الاحكام التكليفيه الخمسه او ما كان تركا مثلا للواجب فهو يرجع الى المحرم هذا تنبيه على العنوان وعلى اصطلاحات العنوان هناك قضايا خطيره تطرح اليوم من قبل المفسدين صراحه من اعداء الله جل وعلا الكاشحين الواضحين ومن المنافقين ومن الجهلة ومن المغرر بهم ومن من يظنون أنهم لا بد أن يتكلموا ويكتبوا في كل شيء ومن أصحاب الشهوات الذين يريدون أن يميلوا بالناس ميلاً عظيماً ومن بعض أصحاب النواية الطيبة الذين يقتحمون أشياء لا يحسنونها والحافظ بن حجر رحمه الله يقول إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائل هذه القضايا الخطيرة التي تطرح اليوم حول قضية المرأة الحجاب الاختلاط الاختلاط خروج المراه وظيفه المراه عمل المراه حتى صوت المراه الان يطرح بشكل عجيب الى انها الاصل انها كالرجل هكذا الاصل انها كالرجل وهذه المسائل تزداد ويتوسع الناس في طرحها وفي الجراه في التحليل والتحرير الحديث الان عن الرياضه واهميتها للمراه لباس المراه حدوده ضوابطه هل له حدود او ان هذه الحدود اتى بها المتشددون ليضيقوا صدور النساء كما يطرح بعض اصحاب الفكر المارق بطاقه المراه كثير من الناس لا يعرفون ما معنى بطاقه المراه ان يكون لها بطاقها مستقله فيها صورتها يظنون ان القضيه الخلاف في الصوره في التصوير فقط ويغفلون عن الهدف الابعد وهو ان تستقل المراه تماما ولها ان تفعل ما تشاء وتثور في انفصال تام عن الرجل الذي كلفه الله تبارك وتعالى بالقيام عليه حفظا لها وكرامه وصيانه لها قياده المراه للسياره احكام والذي يتابع ما يكتب وينشر يتعجب من كثره ما يطرح والجرئه التي يتمتع بها هؤلاء الذين يطرحون المراه المسلمه ما موقفها من هذه الاشياء هي امراه مؤمنه تخاف الله تبارك وتعالى وحديثنا سيتركز على المراه المسلمه التي تعرف معنى اسلامها اما النساء اللاتي يعبدن الغرب ويرين في الشريعه انها تقيدهم وانها ترجع بهم الى عصور الظلام هؤلاء النسوه ليس الحديث معهن هذا اليوم نحن نتحدث مع امراه مؤمنه ولو خالفت ولو ارتكبت بعض المحظورات هي مؤمنه بالله جل وعلا لا بد لها امام هذه التحديات ان تتسلح باشياء العلم والاطلاع ومعرفة الحلال والحرام ايها الاخوه والاخوات سنمر سريعا على قواعد مهمه في الحلو والحرمه وهي مهمه جدا لا سيما في هذا الزمان الذي صار يطرح فيه من يطرح كل القضايا تطرح ليس هناك سياج على قضيه شرعيه الان يطرح في الصحف وفي وسائل الاعلام كل شيء يطرح وكل الناس صاروا متخصصين فلهم ما يريدون يطرحوا ما يريدون في قضيه خطيره جدا ولذلك لا بد من التنبيه على بعض القواعد الشرعيه التي دل عليها الكتاب والسنه القاعده الاولى هي ان الاصل في الاشياء الاباحه بمعنى ان الاصل في العادات الامور العاديه الاباحه ما نحرمه كل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميع الله تبارك وتعالى بين الحلال والحرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم ان اصل في الاشياء في العادات اما الاصل في العبادات لا المنع وقد نبه على هذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى حين قال الاصل في العبادات المنع الا لنص والاصل في العادات الاباحه الا لنص هذه قاعده عظيمه جدا من حفظها وفقهها ما تستمل عليه يستطيع ان يميز الاشياء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما حل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو القاعده الثانيه ان التحريم والتحليل حق الله وحده ليس لاحد من البشر لا عالم ولا غير عالم الله جل وعلا يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله وفي ايه التوبه صريح قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ومعلوم سؤال عادي ابن حاتم رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الايه وأن الاحبار والرهبان لم يتخذوا من انفسهم الهه أن تعبد لكنهم يحرمون ويحللون فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتكم قاعده الرابعه ان تحريم الحلال وتحليل الحرام قرين الشرك فالامر خطير يقول الله تبارك وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون حتى بعض اهل العلم قالوا ان اصل الفساد في الدين هو القول على الله بغير علم والآيه بدات بالادنى وانتقلت الى الاعلى قل انما حرم ربي الفواحش الفواحش معلوم انها ادنى من الشرك قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ثم قال وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم خطير وهو قرين الشرك وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال إني خلقت عبادي حنفا وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا القاعدة الرابعة أن الحلال فيه ما يغني عن الحرام ولذلك من حكمة الله جل وعلا وينبغي على النساء أن ينتبهنا إلى هذه القضية الآن أكثر الأسئلة من النساء في الحل والحرم ان احكام الزينه واحكام الموضه واحكام كثيره جدا ينبغي على المراه المسلمه ان تعلم ان الله جل وعلا لم يحرم عليها شيئا تتعلق به حاجتها الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم المحرمات الناس لا يحتجون اليها ولذلك حرمها الله وقد ذكر هذه الفائده بعض شراح الحديث في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح حين قال اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم قال وما نهيتكم عنه ما قال فاجتنبوه ما استطعتم قال فاجتنبوه لماذا قال فاجتنبوه ولم يعلق الامر بالاستطاعه لان الامور المحرمه علينا نحن اصلا لا نحتاجه الخمر اصلا الانسان لا يحتاجه الربا اصلا الانسان لا يحتاجه وما يظنه بعض الجهله ان هناك امورا صارت ضروره ملحه في هذا الزمان المعاصر فيحلل ما حرم الله هذه قضيه خطيره جدا ولذلك ينبغي على المسلمين جميعا ان يعرفوا ان الحلال يغني عن الحرام القاعده الخامسه ان التحريم سببه ان هذه المحرمات تضر او انها خبيث وهذه قاعده عامه اي شيء يضر الاصل انه محرم واي شيء خبيث الاصل انه محرم والله جل وعلا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولذلك المدخنون يجمعون كلهم ان التدخين خبيث ما يقول انه هو طيب تساله تفلت التدخين خبيث او طيب يقول لك هذه الرائحه خبيثه الله يقول ويحرم عليهم الخبائث نص في القران قاعده عظيمه والضرر النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار والحديث صحيح القاعده السادسه ان التحايل على الحرام حرام الانسان بدل ان يرتكب الحرام صراحه يلتوي ويذهب الى طريق اخر يوصل الى الحرام هذه طريقه اليهود بل ان بعض اهل العلم قالوا ان الذي يتحايل على الحرام ياثم مضاعفا من جهتين من جهه وقوعه في الحرام ومن جهه ايضا احتياله على الله جل وعلا وهذا لا شك انه استخفاف برب العالمين ومعروف ومعلوم لديكم قصه اليهود حين منعوا من صيد الحيثان صيد السمك في البحر يوم السبت فوضعوا الشباك يوم الجمعه واتوا يوم الاحد لياخذوا مصطادته الشباك فهذا تحايل ولذلك الله تبارك وتعالى فضحهم في القران في سوره الاعراف والمشكله بالنسبه للامثله المعاصره الان يعني اريد ان اتحدث عن الاشياء اللي تتعلق بالمراه اكثر والا الامثله كثيره جدا على سبيل المثال بيع العينه الان المنتشر تباع السلعه في اليوم 20 مره وهي في مكانها بالاجل وهذا يشتري وهذا يبيع والسلعه في مكانها وهذا يخرج بنقود ويسجل عليه اكثر مما اخذ هذه عينه وعينه محرم حيله اسال الله العافيه التهرب من الزكاه وناس عندهم طرق في التهرب من الزكاه قبل تمام الحول ينقل سك الارض الى شخص اخر ثم بعد ايام يرجعها كانه يخادع رب العالمين بالنسبه للمراه الان العباءات الان العباءه اسمها عباءه والعباءه للستر فهي اذا وضعت هذه السوداء على جسمها ظنت انها متستره وتجهل او يجهل بعض الاخوات نسال الله الهدايه للجميع ان بعض العباءات لو ما لبستها اصلا لكان الامر اخف واقول هذا بالصراحه بعض العباءات في تركها جمله وتفصيلا قد تكون الفتنه اقل هذه حيله شافان يزين للمراه ان هذه عباءه والعباءه في الشريعه لم يرد فيها انها لابد ان تكون على الراس وانها وانها وان عباءه وبس وتباع في الاسواق واشتري مثل ما يشتري غيره تحايل على الحرام حرام بل هو اشد قاعده السابعه كل ما ادى الى الحرام فهو حرام ومنه جاءت قاعده سد الذريعه التي لا يحبها كثير من العصرانيين الان يقولون من اين جئتونا بقضيه سد الذريعه حرام بسبب سد الذرائع من الذي يقول اصلا بسد الذرائع النصوص الشرعيه هي التي جاءت لو تامل هؤلاء الذين يعني يجترئون على دين الله جل وعلا في مساله سد الذرائع نحن نعم نقول ان الذي يبالغ ويحرم على الناس ما احل الله لهم بحجه سد الذرائع كلامه مرفوض فلو قال مثلا احد ان المراه لا يجوز لها ابدا ان تخرج من البيت أبدا لأن الآن الزمان زمان فترة ولا يجوز لها مطلقا أن تخرج من البيت قل هذا كلام مرفوع المرأة تخرج وخرجت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ولها أن تخرج في زيارة أقاربها إلى آخرية فسد الذرائع له محدود في الشريعة لكن الذي ينكر أن سد الذرائع جاءت به الشريعة هذا يفتح بابا خطيرا هناك محرمات أصلا ما حرمت إلا سدا للذرائع النظر الآن لماذا حرم الله النظر إلى النساء وقال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم لماذا هل النظر في ذاته مفسده في ذاته هو يؤدي الى مفاسد ولذلك حرم وهذا من باب تحريم الوسيله وقد ذكر هذا الامام ابن القيم رحمه الله بشيء من التفصيل الخلوه الخلوه في حد ذاتها قد لا تكون مفسده لكنها تفضي الى حرام فحرمها الله مصافحه المراه لماذا حرمها الله لانها تفضي ايضا الاختلاط اشياء كثيره انما سبب تحريمها هو سد الذريعه ولذلك ما ادى الى حرام فهو حرام القاعده الثامنه ان النيه الحسنه لا تحلل الحرام وينتج من هذا ان نقول الغايه لا تبرر الوسيله في مساله الاحكام ياتي احد ويقول المراه تخرج في وسائل الاعلام سافره من اجل الدعوه ودعوه بني جنسه لماذا يا اخي تفتي بهذا ما الذي حملك على هذه القضيه اي ان كوسنا فتن حتى تاتي لنا بمثل هذه الفتوى قال نعم الحاجه ملحه لوجود الداعيه الداعيات في الثلباس تخرج امراه سافره ينظر اليها العالم ما ينظر اليها يعني عدد معين في مسجد الملايين ينظرون اليها لماذا هذه غايه تبرر وسيله محرمه في الاصل اين الفقه والقاعده التاسعه قاعده التقاء الشبهات خشيه الوقوع في الحرام وهي قاعده مهمه ساتطرق اليها ان شاء الله القاعده العاشره ان الحرام يحرم على الجميع ما يستثنى احد عندنا في دين الله الشريعه تطبق على الجميع ومعروف حديث النبي عليه الصلاه والسلام والله او قال من الذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوه الفقير قطعوه الشريعه عندنا تطبق على الجميع وليس هناك تمييز في احكام الشريعه القاعده ال11 الضرورات تبيح المحظورات وهذه قاعده تحتاج الى تفصيل لكن اشير اليها اشاره لان بعض المحرمات يحتاج المسلم احيانا الى الوقوع فيها مضطرا فالله تبارك وتعالى يرفع الحرج عنه لان الشريعه جاءت برفع الحرج والله جل وعلا يقول الا ما اضطررتم اليه ثم بعد ذلك نتحدث عن موقف المسلمين عامه بل موقف الناس لان من المسلمين الان من يعتنق الاسلام وهو في الحقيقه منافق نسال الله العافيه والسلامه كما حصل في مجتمع النبي عليه الصلاه والسلام ما موقف الناس من احكام الله جل وعلا حلا وحرمتا هناك حالتان الحاله الاولى صوره المسلم المسلم لربه يقول سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكموا بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون هي الصريحه هذا هو حال المؤمنين الحاله الثانيه حاله المنافق صلى الله العافيه والسلام والمتصف بصفات المنافق ولو لم يكن منافقا خالص لبعض المسلمين الان عندهم من صفات المنافق لكنهم ليسوا منافقين لكنهم يتبعون اهواءهم وشهواتهم رجالا ونساء اذا جاء الشرع يوافق الهوى رحبوا به واخذوا واذا جاء مخالفا لاهواهم وشهواتهم ورغباتهم اعرضوا وجاءوا بالاعذار وكل على حسب حال المنافقون الخلص يقولون صراحه الان وما دخل الدين في هذه القضايا فقل قال الله قال رسوله قال ما دخل الدين الدين ليس له علاقه بهذه القضايا تعطيل للايات صريح فهذا حال المنافقين نسال الله السلامه والعافيه ومن هم من يقول هذه المساله هناك قراءه جديده للنص فيها الا ادري من اين أت... اتينا من هذه القضايا الان مع الاسف بعض طلبه العلم وبعض المحسوبين على العلم الشرعي يقولون نحن بحاجه بالفعل الى ان نقرا النصوص قراءه جديده هذا اللفظ المصطلح اخذوه من الصحف انا لا ادري كيف ينساق اهل العلم اهل العلم الشرعي خلف هذه المصطلحات وكيف يكونون صيدا ثمينا للمتلاعبين بالالفاظ من اصحاب الاقلام او من الاعلاميه وصار بعض اهل العلم يجارونهم في اصطلاحات كراء جديده للنص ونريد ان نراجع الثوابت التي قد اتفق العلماء عليها يقولوا لا لا بد من المراجعه مناهجنا اصلا الان هي التي تفرق الارهاب وهي التي تطرح قضايا خطيره جدا وبعض اهل العلم ينساقون وينسون ان هذه هجمه شرسه ولا بد من الوقوف بقوه امامها اذا حذر العالم من البدع قالوا هذا جلد للذات واذا ذكر النصوص والاثار قالوا لا نريد قراءه جديده للنصوص تتفق مع الاصله واذا حرم شيء سدا للذريعه قالوا لا نحن نريد فتح الذرائع ما نريد سد الذرائع فتح الذرائع لا باس به هذا المصطلح ذكر بعضها للعلم لكن في هذا الزمان الان الذي الفتنه عمت وطمت ويعني تلاعب الناس بالدين وصار يتكلم في الدين من شاء ناتي ونقول لا نحن بحاجه الى فتح الذرائع اكثر من سد الذرائع اين الفقه واين الغيره على الاعراب واين الغيره على المحرمات النبي عليه الصلاه والسلام متى يغضب الا اذا انتهكت محارم الله ومنهم من اذا طرحت المساله قال اصل المساله فيها خلاف مجرد ان يذكر ان المساله فيها خلاف هذا يكفي التنصل من كل الاحكام ومنهم من يقول اذا قيل هذه المساله دل الدليل على انها حرام قال التحريم هذا يحسن كل المشايخ متشددين وكل شيء عندهم حرام وتنقل هذه القضيه على كثير من الناس وعلى بعض النساء وساتحدث عن مصطلح كلمه حرام مدلولها بعد قليل وبعضهم يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان ماشي احنا لا ننكر هذا ان بعض الفتاوى تتغير بتغير الزمان لكن من الذي يغيرها صحفي او مقدم برنامج في اذاعته اللي في قناه فضائيه من الذي يملك ان يقول ان الفتوى تحتاج الى ان تتغير هم اهل العلم الله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر مو باهل الكلام واحسنهم حالا من يقول ضغط الواقع يا اخي يا اختي في الله هذا حرام والله الواقع الواقع ضاغط علينا الله يتوب علينا وهؤلاء يرجى لهم التوبه وهم تحت رحمه الله تبارك وتعالى ونسال الله ان يهدينا جميعا لما يحبه ويرضى طبعا هؤلاء الذين لا يقبلوا الأحكام على رأسهم العلمانيون والمنافقون الله جل وعلا ذكرهم في القرآن في قوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا ثريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين سبحان الله إذا كان الحق لهم تكلموا بالآيات والأحاديث لأن الحق لهم قال جل وعلا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نتمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أضرب مثالا معاصرا يحفظ كثير من أهل الإرجاف فيما يتعلق بموضوع قضية المرأة يحفظون أن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تضمد الجراح وتصلي في المسجد وتطوف مع الرجال وترعى الغنم هذه الامثله التي الدين هو هذا ويعرضون عن الاحاديث الصريحه التي خرجت مخرج التوجيه للامه صريحه جدا وهناك ايات صريحه مثل ايه القرار في البيت ماذا يقولون تجاهه الله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن كيف يفهمون هذه الايه عندهم قراءه جديده للنص مخرج طوارع عندهم تاتي بالناس يقول عندنا قراءه جديده تسد الذريعه يقول عندنا فتح الذريعه ماذا بقي للعلماء ماذا بقي لكبار اهل العلم الذين يرجع اليهم في مثل هذه المسائل المقصود ان المراه المسلمه التي تريد النجاة لنفسها في الدنيا والاخره ليس لها الا الاذعان والتسليم والرضا باحكام الله جل وعلا ليس شرطا للانقياد للحكم امرا كان او ناهيا ان تعرفي يا اختي المسلمه السبب والحكم او الفائده او المفسده كثير من الناس إذا طرحت المسائل الشرعية قد تخفى الحكمة على بعض الناس يقولوا ما الحكمة أنا ما اقتنعت بالحكم الله يقول كذا تقول ما اقتنعت سبحان الله أأنتم أعلم أم الله ولذلك يختم الله جل وعلا بعض الآيات بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال وهو كره لكم القتال كره لأن فيه زاق للروح فيه جراحات فيه مواجهة فيه قتل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان فكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون تسليم لله جل وعلا في حكمه من مقتضيات التوحيد ويجب على المراه المسلمه ان تربي نفسها على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه الايه من اعجب الايات في وصف حال المؤمن مع احكام الله فلا وربك قسم لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينه ثم لا يجد في نفسه حرج حتى الحرج في النفس لا تجده لان هذا حكم الله ورسوله ثم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى ويسلم تسليما تسليم مطلق لله جل وعلا في احكامه وابن القيم رحمه الله له كلام طيب حول هذه الايه ساقف مع ايه من كتاب الله جل وعلا وهي تحكي قصه امراه وكل امراه مسلمه في هذا الزمان بحاجه الى ان تقف مع هذه الايه وساستخرج منها سبع فوائد اما الايه فهي قوله تعالى قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا في قصه مريم في سوره مريم قال الله تعالى قالت يعني مريم ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا كيف فتتسائل عليها السلام تقول كيف ان يكون لغلا ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا اه لك ذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا هذه الايه فيها فوائد عجيبه اما الفائده الاولى فهي ان مريم عليها السلام سؤالها كان طبيعي كان طبيعيا سؤال مريم لا يستنكر وغير متكلف ولادتها مخالفه للطبيعه كيف تحمل وهي غير متزوجه وهي من اعف النساء من اين جاء هذا الحمل وهي لم تتزوج فسؤالها خرج مخرج المعاناه والسائل عن امر مستغرب لم تجري عليه الطبيع وبعضهم اليوم بعض الناس رجالا ونساء عام او عاميه ربما لا يحفظ من القران صفحه واحده اذا سمع بالحكم قال انا غير مقتنع انا اريد نقدا أن اقنعوني انت الامام الشاطبي حتى ناتي لك بالحجج التي يتسع لها عقلك بعض الناس حتى ما يعرفش معنى الصمد ولا الكوثر في قصار السوق يقول انا غير مقتنع تقول له ايه ايهتين ثلاث انا غير مقتنع طب متى ستقتنع مريم عليها السلام سالت عن امر بالفعل هو محل السؤال كيف ولد وهذا هو الوضع الفائده الثانيه ان سؤال مريم عليها السلام في منتهى الادب انظروا الى قولها ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغي لم تنسب الى الله شيئا ما قالت كيف يا ربي تجعلني حاملا وانا غير منتزه ما نسبت الى الله شيء منتهى الادب تادب مع رب العالمين لانها تعرف ان الله عز وجل هو العليم الحكيم الفائده الثالثه ان الجواب الالهي بدا بالتسليم قبل كل شيء مباشره كذلك قال ربك قال ربك يكفي ما يكفي يا مريم التسليم انتهى الامر كذلك قال ربك الفائده الرابعه ان الله عز وجل ذكرها بقدرته التي لا تسعها عقول المخلوقين فقال هو علي هيئه هذا الأمر الذي تتعجبين منه أنا على كل شيء قدير يقول الله تعالى هذا الأمر هين عليه والمسلمة إذا تذكرت قدرة الله أنه فذا وأنه على كل شيء قدير زاد توكلها على الله وزاد رضاها بحكمه وما تظنه أحيانا مشكلة بسبب تطبيق هذا الحكم وتظن أن هذا الأمر ليس له حل في نظرها القاصر فإن الله عز وجل على كل شيء قدير وبالنسبة إليه هو هين فالمسلمة تمتثل وتسلم والنتائج على الله وهو العليم الحكيم القدير سبحانه وتعالى الفائده الخامسه ان الله عز وجل ذكر الحكمه التي طلبتها مريم لماذا احمل والد وانا لست متزوجه وماذا يقول الناس عني فقال جل وعلا مذكرا لها بالحكمه والابتلاء العظيم قال ولنجعله ايه للناس معجزه ورحمه منا الرحمه يعبر بها في كثير من الاحوال في القران عن النبوه ورحمه منه ولا شك ان ذكر الحكمه مفيد جدا في كثير من الاحياء في كثير من الاحكام اذا عرف الانسان الحكمات ما ان اكثر وارتاح اكثر وهو يطبق الحكم المراه اذا عرفت ان الحجاب من عند الله وان الله يحبه حتى لو تضايقت احيانا خاصه اذا كانت مقصره في السابق وبدات تلتزم بالحجاب الحق قد تجد بعض المضايقه في بعض الجوانب التي لم تعتد عليها لكن اذا تذكرت ان هذا حكم الله وانه صيانه لها الى اخره تطمن وترتاح اكثر لكن لا نتكلف الحكمه اذا لم تكن ظاهره بعض اهل العلم يتكلفون في استخراج الحكم واحيانا تكون يعني استنتاجاتهم خاطئه وايضا ينبغي ان ننتبه الى امر وهو انه لا يجوز ان نربط بين الاستجابه والامتثال والتسليم والحكم يعني لا نستجيب ولا نسلم ولا نمتثل حتى نعقل ونعرف الحكم الفائده السادسه من الايه ان الله عز وجل ختم الايه بالتذكير بالتسليم فقال وكان امرا مقضيا فان سال سائل الا يكفي قول الله تعالى في بدايه في الايه كذلك قال ربك ما يكفي يكفي تتسائلين يا مريم كذلك قال ربك لكن بعد ان ذكر الحكمه قال وكان امرا مقضيا كان الله عز وجل يقول لمريم يا مريم ها انت سمعت الجواب ولكن الاهم من الجواب ما ذكرته لك في اول الايه كذلك قال ربك هكذا تتربى المراه المؤمنه الفائده السابع ان الله عز وجل ذكرها باصل من اصول الايمان وهو الايمان بالقضاء والقدر فقال وكان امرا مقضيا وقضاء الله كله خير كله خير خيره وشرره هذا امر نسبي اما قضاء الله خيره وشرره بالنسبه للمؤمنين وبالنسبه للسائر المخلوقات فهو خير والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والشر ليس اليك ثم ننتقل بعد ذلك الى وقفه مع كلمه حرام ماذا تعني كلمه حرام كلمه حرام عند النساء بالذات التحريم الشرعي رحمه من الله عز وجل بعباده لكن اكثر الناس لا يعلمون الشريعه اصلا قائمه على رفع الحرج وعلى التخفيف الله جل وعلا يقول يريد الله ان يخفف عنك وخلق الانسان ضعيف ويقول جل وعلا ما يريد الله لا يجعل عليكم من حرج بعض المحرمات يظهر للجميع سبب تحريمها مثل القتل والزنا والظلم واكل اموال الناس بالباطل والسرقه الى اخره بعض المحرمات لا يظهر لبعض الناس الحكمه منها وقد يخفى على بعض الناس بالفعل لماذا هي محرم لان الامر يحتاج الى بصيره والى علم بناء على هذا ما موقف الناس وما موقف كثير من النساء اليوم من مساله التحرير ومن كلمه حرام مع الاسف الشديد كثير من النساء المسلمات صرنا يعرضنا عن تعلم الاحكام الشرعيه ما تسال ولا تريد ان تحضر حلقه فقهيه ولا شيء لماذا لانها تشعر بالصدام كبير بين الواقع والاحكام مثلا تسمع حكم اللباس العاري تذهب الى حفله زفاف فترى اكثر النساء يلبسن العباءه تسمع ان العباءه المطرزه اللافته للنظر الضيقه المخصره لا تجوز فتلتفت الى بنات جنسها فتجد ان كثيرات يلبسن هذه العباءه يحصل عندها صدمه وتعرض فقل انا لا اريد ان اسال ولماذا اسال الكلام في وادي والتطبيق في وادي هذا بحد ذاته هذا الاعراض انتصار للشيطان انها انتصار للشيطان على هذه المراه كثير من النساء ربما استغربت بعض المسائل انها محرم وتقول هذا تشدد والسبب ما هو هو بعدها عن العلم وعن الخير بل ربما يعني تكون المساله مجمعا عليها بالاجماع ما فيها خلاف ما السبب في الجهل سبب الحقيقه هو الاعراض عن التعلم عن مجالس الخير عن الفتاوى عن صحبه اهل الخير له في هذه الحياه الدنيا واستمتاع بالشهوات وبعد متناهي عن كل خير اين تسمع الحق واين تسمع حكم الله مثل بعض كبار السن احيانا من الرجال والنساء اذا يعني راى سنه من سنن المصطفى عليه الصلاه والسلام قال طول عمرنا ما راينا هذه السنه وانت طول عمرك تجلس مع العلماء وتثني ركبك معهم في صلاحتك وفي بيعك وشرايك وفي سوقك كيف تعرف هذه الاشياء اذا لم تطلب العلم وكذلك المراه استقر في اذهان كثير من المسلمين والمسلمات ان كلمه حرام تعني تشدد فصاروا ينفرون من كلمه حرام كلمه حرام هذه منثره ويجب ان يعلم ان تحريم الحلال من اعظم الذنوب مثل ما ان تحليل الحرام ايضا من اعظم الذنوب فالامران كلاهما محرم لا يجوز ان نحرم ما احل الله ولا يجوز ايضا ان نحل ما حرم الله والامر سواء وهنا تنبيه مهم جدا الاعراض عن التعلم والاستفاده والاستفتاء بحجه عدم التطبيق هذا انهزام امام الشيطان قبل المعركه وقد نبهت عليه قبل قليل هذا انهزام قبل ابتداء المعركه انت تنهزم وانت تنهزمين امام الشيطان قبل دخول المعركه لان التفكير اصلا مجرد التفكير في اجتناب الحرام او التفكير في الاستقامه هذا في حد ذاته امر يزعج الشيطان ولذلك لما سئل بعضهم لماذا الوسواس والوسوسه تكثر في المسلمين دون الكفار فقال المجيب وكان من اهل العلم قال وما يصنع الشيطان في البيت الخرب الكفار قلوبهم خربه الشيطان ماذا يصنع فيه لكن المسلم يريد ان يقعده عن الطاعه ان يصده عن سبيل الله هناك ممارسات ايضا قد تسبب تنفير بعض الناس من الاستجابه لاحكام الله ومنها المحرمات واحيانا بعض الممارسات من بعض اهل الخير تسبب هذا الامر طبعا النيه طيبه لكن الاسلوب والوسيله تحتاج الى مراجعه اضرب مثالا على ذلك كتيب مكتوب عليه اسئله مهمه تهم المسلم الانسان عامي عاميه تمسك هذا الكتيب اسئله فيها تريد ان تتفقه العنوان لا يدل الا على ان هناك اسئله شرعيه واجابات من السؤال رقم 1 الى السؤال 50 او 60 او 100 كله حرام حرام حرام ها السبب ما هو العالم ما ذنبه العالم اجاب لا بده ان يجيب العالم اذا سئل عن امر محرم يقول حرام يسال سؤال ثاني حرام ممكن ياتي السؤال ثالث مباح ويقول هذا مباح مستحب واجب لكن الذي جمع هذا الكتيب بهذا الشكل وبهذا النسق اخرجه في صوره كل شيء حرام فتجد القارئ خاصة اذا كان يعني عنده تفريط او القارئه تكون عندها تفريط ما الذي يحصل السؤال الاول حرام ينظر فيه يقول انا عندي القضيه هذه انا ارتكبها والله مشكله السؤال الثاني حرام من الكبائر والله مشكله السؤال الثالث حرام الرابع حرام انت هالكتيب حرام حرام وبعدين قال بس الدعوه حرام خل انا بس صاد دين ولا نعرف احسن هذا الذي يحصل بالفعل من بعض الممارسات التي يعني تحتاج الى مراجعه مثل هذه الكتيبات نعم يعذر الذي ينشر مثلا كتيبا او يعني كتابا يكون العنوان دالا على ما فيه لو قال مثلا التحذير من سخط الله او التحذير من بعض المحرمات الذي يمسك بالكتاب يشعر ان هذا الكتاب يحذر من محرمات معينه اما ان يمسك الانسان يعني رجلا كان امراه بالكتاب ثم يفاجئ ان كل الاجابات حرام مع الاسف بعض الجاهل يقول اصلا هذا الشيخ هذا العالم هذا المفتي ما عنده الا حرام طبعا جاهل والناس يتساهلون في اعراض العلماء ويتكلمون هذا يفهم وهذا ما يفهم الشيخ الفلاني حبيب والشيخ الفلاني خفيف دم والشيخ ابدا مثل ما يفعلون مع الممثلين يفعلون مع المشايخ هذه قضيه خطيره هي ليست بضاعه تسوق هذا علم قال الله قال رسوله والذي يعني لا يعرف قيمة هذه الكلمة يجب أن يمسك عنه ومن ذلك أيضا الممارسات التي تحتاج إلى مراجعة الاكثار على الذين هم في بدايات الخيئة المقبلين على الله ينبغي أن لا يكثر عليهم من ذكر المحرمات وسع لهم اذكر لهم ما أباحه الله اذكر لهم التوحيد وما يتعلق به تكلم معهم عن الإيمان والذي وارفع ايمانهم واجعل الله جل وعلا معظما في قلوبهم ذكرهم بالقران والفضائل والمستحبات ولا باس من ذكر بعض المحرمات لكن لا تجمعها جمله واحده وتقذف بها عليهم في مجلس واحد فقد يصدمون بذلك ويسبب لهم نفره التدرج لا بد منه ذكر الاهم قبل المهم لا بد منه تركيز على المسائل المهمه مثل التوحيد ثم ايضا المسائل المجمع عليها قبل الخلافيه هذه مسائل ينبغي للدعاة والداعيات ان يتفطنن لها حتى المحرمات فيه كبائر وفيه صغائر وفيه ضرر متعدي وضرر لازم لا بده الانسان ان يكون عنده فقه وانبه بهذه المناسبه على مساله بالنسبه للذين يتعرضون الاسئله سواء كانوا مفتينين او يعني اساتذه او مشايخ او طلبة علم يعني فرق بين كتمان الحكم اذا سئلت عنه وبين طرحه ابتداء يعني مثال قد يأتي إنسان مبتلى بمحرم معين أو يسألك سواء كان مبتلى به أو غير مبتلى ويقول لك ما حكم كذلك والحكم حرام يعني ما يمكن أن يقول الإنسان لا تنشغل بهذه الأمور لا قل له ما دمت قد سألت الجواب حرام لا يعني هذا أنك تأتي إلى هذا الشخص الذي تعلم أنه قد يقع في الحرام وتذكر بكل المحرمات في مجلس واحد مثلا يعني فرق بين الإجابة عن سؤال لا يسعك إلا أن تبين الحق وبين أن تطرح ابتداء ممكن أن يأتي خطيب إلى مسجد والمسجد يصلي فيه ألف شخص أكثر من تسعين بالمئة يعني أكثر من تسعمائة من هؤلاء عندهم محرم معين فيبدأ بالمحرم هذا وينزل بقوة عليهم وقد يذكر كلاما شديدا قيل في الذين يقعون في هذا المحرم بأسلوب لا يناسبهم يعني انتهت المحرمات يمكن أن تتكلم عن أشياء أخرى لا بد ان تراعي هذا على سبيل المثال الان الفضائيات بتريا بها كثير من الناس في بيوتهم ولا شك ان هذا لا يحللها ويعني انا لا اعرف غير قناه المجد يجوز للمسلم ان يجعلها في بيته وما سواها تشتمل على محرمات نعم اذا استاجر موظفا يجلس عند الجهاز وكل ما جاء محرم يحجبه عن المشاهدين اطفالا ونساء و من يعول في البيت وهذا اظنه متعذرا اما ان يؤثى بقناه لان فيها خير لان فيها خيرا هذا في الحقيقه نوع من المجازفه الشريعه واضحه اما ان يؤثى بقناه لان فيها خير لان فيها خيرا هذا في الحقيقه نوع من المجازفه الشريعه واضحه وكثير من الامور التي تطرح ليست ضروريه ولا تقوم حاجه العباد عليها لكن اذا كانت القناه خاليه في الجمله من المحرمات وتعنى بتعظيم الله وتعظيم الشريعه وتحبيب الخير للناس فلا باس لكن قد ياتي الانسان الى هذا المسجد الذي يصلي فيه عدد وكم هائل من الناس اكثرهم عندهم فضائيات وفيهم خير طبعا الناس الذين عندهم فضائيات لا نجرمهم جمله وتفصيلا ولا نحكم عليهم بشيء الحكم لله تبارك وتعالى لكن ننصح ونبين فلا يجوز ان ناتي بالالفاظ الشديده عليهم وقد ياتي باللفظ مثلا احيانا فيها جرح لمشاعرهم وفيها تغليظ عليهم يعني الانسان ياخذ الامر برفه المقصود هو ايصالهم الى بر النجاح فانت تذكر لهم ما يناسب من الالفاظ والنبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه ذلك الرجل وقال يا رسول الله اذل لي بالزنا ما قال اجيب يقلل الادب الزنا مره واحده ما قال له كذا ما اساسا اعطاه للكلام الذي يناسبه على قدر عقله وتفكيره وهممه شاب يظن ان قضيه اذا خطي ولا شفاه من النبي عليه الصلاه والسلام وتنتهي قضيه فقال له اترضاه لكذا اترضاه لكذا حتى اطمئن قلبه و برد ما يجده في صدره اذا لا بد من التنبيه على هذه المساله ومراعاه حال الناس من فقه هذه الشريعه ومما ينبغي مراعاته عند ذكر الحرام والتنثير منه وساسردها سردا لضيق الوقت اولا ذكر الدليل له اثر كبير في تلقي الناس فاذا ذكرت الحكم اذكر الدليله معها كان موجوده هذا يورث الطمانينه طبعا اذا كان النص موجودا بدون تكلف ثانيا التدرج والبدء بالاهم مثل التوحيد وهكذا ثالثا معرفه حال المدعو او السائل احيانا معرفتك لحال السائل او للمدعو يعينك على الطرح المناسب رابعا ذكر البديل المباح ان وجد الزواج بديل للفواحش اللهو المباح بديل عن كثير من المحرمات يعني وهناك اشياء طبعا ليس لها بديل ما نخترع بدائل لها لا نقول الله حرمها وان شاء الله يعوضك الله في الجنه ومن الامثله الاشياء التي لها بديل مثلا القمار القمار فيه بديل مباح المسابقات المباحه الحرير محرم على الرجال الله اباح لهم الصوف والقطن والكتان الى اخره الاستقصاء بالازلام حرمه الله تبارك وتعالى وشرع الاستخاره علم الناس الاستخاره والاستخاره لها قاعده لمن يعرفه حرم الربا حل التجاره وهكذا وقد ذكر يعني بعض هذه المسائل ابن القيم رحمه الله في كتاب روضه المحبين وكذلك في اعلام الموقعين ايضا من المسائل المتعلقه ب يعني كلمه التحريم موضوع التسرع في اطلاق الفاظ التحليل والتحريم يعني هذا حلال هذا حرام ينبغي على المسلم حتى لو كان عالما وطالب علم ان يقيد لسانه في هذا الجانب ولا يكثر من اطلاق الالفاظ الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصفف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون يقول ابن كثير رحمه الله يدخل في هذا كل من ابتدع بدعه ليس له فيها مستند شرعي او حلل شيئا مما حرم الله او حرم شيئا مما اباح الله بمجرد رايه وتشهيه واذا كان الانسان في خاصه نفسه فيما يطبقه على نفسه يجب عليه عدم التسرع في التسهيل والتحريم يعني من الناحيه العمليه بالنسبه له فكيف اذا تكلم وافتى الناس او نقل الاحكام والفتاوى للناس ولذلك انبه الى حتى نقل الفتاوى اذا كان الانسان غير ضابط لها لا ينقل يقول الله اعلم ونقف وقفه يسيره مع النوازل النوازل هي المسائل التي تستجد وتقع ولم يكن لها سابق يعني لا تجد للسابقين من العلماء اقوالا فيها مثل قفله الانابيب على سبيل المثال وهي بالنسبه للمراه المسلمه كثيره جدا رموش اصطناعيه هذه غير موجوده لا تبحث في كتب الفقه القديمه نعم قد تجد يعني وصل الشعر لكن الرموش الاصطناعيه جديده العدسات الملون قصات الشعر الجديد الموضات يعني امور كثيره جدا الان مستجدة تحتاج الى فتوى وفي الحقيقه احب ان تكون ان النوازل الذي يفتي فيها مجامع هيئات ولا يتفرد بالفتوى فيها يعني شخص ولو كان عالما هذا احسن ولكن لا مانع ان يفتي المتمكنون من اهل العلم لا بده ان يفتوا الناس لكن الاحسن في النوازل حتى يعني يقطع دابر الخلاف قدر الامكان وبالنسبه للمراه يعني هي قد تقول الفتوى الان كيف انا اعرف الفتوى في النوازل يعني الكتب الفقه قد لا تجد فيها كثيرا من هذه المسائل ف تسمع لمن طبعا لا بد ان يراعى ان المفتي الذي يفتي في النوازل خاصه ليس في احكام قررت ونوقشت ودُرست سابقا لا احكام جديده الملحق الاول التصور الصح للمساله لا بده ان يكون المفتي او الشيخ متصورا للمساله على وضعها كما هي مثلا اعطيكم مثالا واضحا اخوات يعني قد يقال للشيخ او للعالم ما حكم صبغ الحواجب هكذا السؤال ما حكم صبغ الحواجب فقد يكون الشيخ يرى ان الصبغ وين كان حصل في خلاف لكن يرى الاباحه ويقول الأصل فيه الإباحة فلا مان لكن لو فهم السؤال كما هو قد يتغير جوابه كيف يتصور السؤال كثير من البنات والأخوات التي يمارسن صبغ الحواجب يصبغنه على هيئة تجعلها هي والمتنمصة على حد سوى فهي لا تصبغه كله تصبغ أطرافه وتحدده بشكل الذي ينظر إليها لا يدري هل هي متنمصة أو صابغة طيب المفتي ما يعرف هذه القضيه فلا بد من تصور القضيه كما هي مثل ايضا يعني ولا اريد الاطاله هذا مثال لعله يك لكن من الامثله المهمه مثلا وهي يعني تقع مع الاسف حتى من بعض المشايخ قد يسال ما حكم اخراج الظهر بالنسبه للمراه امام النساء فيقول لا باس لانه ليس من العوره امام النساء تصور السؤال والجواب وما فهم السؤال اخراج الظهر كيف اخرج لباس يخرج الظهر هذا لباس تعري ولو كان من النساء لا يجوز وقد اخطا مع الاسف بعض اهل العلم في هذه المساله حينما قالوا ان المراه امام النساء تلبس ما شاءت لان العوره ما بين السره والركبه اللهم سلم سلم ما هذا الجواب اين الفقه وساعرج على هذه القضيه بعد قليل الملحظ الثاني ويعني قبل الملحظ الثاني الذين يعرفون الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وهو من هو من كبار علماء هذه البلاد وتوفي رحمه الله عام 1402 من الهجره الشيخ عبد الله بن حميد وهو والد يعني فضيله الشيخ صالح بن حميد امام الحرم ورئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن حميد كان يشتهر عنه امر في السؤال اذا سئل يعيد السؤال كما هو بعض الجاهله يظنون الشيخ يستعرض حفظه عند الناس لا الشيخ يريد بهذا ان يتاكد وان يؤكد للسامعين اني انا فهمت السؤال على هذه الهيئه ولذلك احيانا حتى يقول للسائل يا اخ فلان ابن فلان من مدينه كذا تسال وتقول ان لك اما فيها كذا فبعض الناس يقول يطول علينا الشيخ لا الشيخ له ملحقه يريد ان يوصل الاجابه تماما على قدر السؤال وهذا مهم جدا وهذا من فقه الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى الملحظ الثاني ان اشتهار المفتي بالعلم والورع والتقوى وعدم التسرع والتثني مما يجعله يقصد في مثل هذه النوازل التي تستجد فالمره اذا ارادت ان تسال تسال العالم المتمكن في العلم الشرعي المعروف بالانضباط لا عنده تسيب ولا عنده تشدد ولا عنده ايضا يعني تسرع وعجله في الفتوى ويكون عنده ورع وتقوى الان اذا اختلف العلماء في مساله من المسائل ما موقف المسلم ما موقف المراه المسلمه من هذه المسائل وتاخذ بخطوه من وهناك مسائل فيها خلاف والان الفتاوى تختلف مثلا البنطلون الواسع قد يجيزه بعض اهل العلم ويحرمه بعضهم صبغ الحواجب وقد مر قبل قليل واكثر السؤال عن كثير من احكام الزينه الجواب من خلال عده تنبيهات التنبيه الاول مفهوم التيسير الشرعي من مزايا هذه الشريعه التيسير والسماح وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وابا موسى الاشعريه عليهما رضوان الله حين بعثهما الى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر والحديث في الصحيحين والله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج المشكله ان مساله التشدد او التيسير مساله نسبيه قد يرى فلان ان فلانا متشدد من وجهه نظره لا يقيس بالمقاييس الشرعيه وافهام العلماء تختلف فمن الناس من يصل به التيسير بزعمه الى التساهل وربما التلاعب باذن الله عز وجل فيتسرع في الفتوى بتحليل ما حرم الله بغير دليل ومنهم من يغلب عليه التشدد والمنع فيميل دائما الى المنع والحظر فيضيق على الناس ما وسعه الله وكل ذلك يعني يرى انه من الورع والاحتياط والزاد الى اخره الانسان يضطر بالفعل يضطر يطيع من ويستفتي من لا شك ان المطلوب هو التيسير والنبي عليه الصلاه والسلام ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لكن بشر كثير من الناس يحفظون الحديث ولا يكملونه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فيه حد المحرم لا اذا فيه ساه الحمد لله دين الله فيه ساه المطلوب هو التيسير لكن الموافق للشرع المعتمد على الادله اي الاعتدال لا افراط ولا تفريط احكام الله الثابته كلها يسر واعتدال بشرط ان تكون هي الاحكام التي ارادها الله لان شرع الله تبارك وتعالى كله يسر وكله حكمه وكله اعتدال يقول عمر ابن اسحاق لما ادركت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ممن سبقني منه يعني ادرك كثيرا من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يقول فما رايت قوما ايسر سيره ولا اقل تشديدا منهم رواه الداني الصحابه ياخذون باليوسف ما يشددون على الناس لكن بشف ما لم يكن اثما بعض الناس الان يبحث في المساله فيجد ان اكثر الصحابه على هذا القول لكنه لا يوافق هواه ياخذ بالقول الثاني ولم يقل به لا صحابه ولا تابعون ياخذ به لانه هو الايسر على الناس طيب اين ذهب فقه الصحابه ويسر الدين بالنسبه لهم انت ارحم منهم بالناس انت ارحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس لقد جاءكم رسولا من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبناء على هذا فكلما زاد علم المفتي بالادله والاثار مع حسن الفهم ووجود الملكه والورع فهو اولى وهذه قاعده عامه يعني مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز اجمع كل من يعرفه سعه علم علم بالنصوص والاثار صاحب اثر الشيخ رحمه الله حسن فهم واعتدال ورع وتقوى لم يبق احد ما تكلم عن ورع الشيخ وثقاه وزهده هذه مواصفه المفتي وهناك ان شاء الله من المفتين ما فيهم الخير ان شاء الله والبركه لكن اضرب بمثالا بالشيخ عبد العزيز لان الشيخ رحمه الله عرفه القاصي والداني بهذه الاشياء فمثله اذا استفتي يتوقف اللسان عند مثله ولا يعني هذا ان نحكر الصواب في فتاوى الشيخ عليه رحمه الله تنبيه ثاني ان علماء الاسلام قديما وحديثا الاصل فيهم اتباع الحق وتحري وانهم لا يتعمدون مخالفه الحق سواء جاءوا بحكم قالوا انه حرام او اباحه الاصل انهم يستدلون بالادله قدر الامكان لكنهم مجتهدون يصيبون ويخطئون وكلهم قال اذا صح الحديث فهو مذهبي روى البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي ان رجلا سال الشافعي عن مساله فافتاى افتى الشافعي وقال الشافعي في اثناء الفتوى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال الرجل اتقول بهذا يقول للشافعي قال الشافعي ارايت في وسط زنا را اتراني خرجت من كنيسه اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لي اتقول بهذا اروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اقل به انظروا الى الفقه مجرد ان اقول لك الحديث معناها انني لا اتعدى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا الكلام يعني خاصا بالشافعي بل اكثر الائمه ومن اجمل ما قيل كلام الفلان رحمه الله لما قال في ابيات جميله قال قال ابو حنيفه الامام لا ينبغي لمن له اسلام اخذ باقواله حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك امام دار الهجره قال وقد اشار نحو الحجره فكل قول منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضرب الجداره بقولي المخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذلك اطلبه هاك مقالات الهداه الاربعه واخذ بها فان فيها منفعه كما قال رحمه الله تعالى فالواجب على المؤمن ان يعرف ان هؤلاء العلماء انما ارادوا الافتاء بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وانهم يجتهدون ولكن انت يا اخي المسلم انت ايتها المسلمه لنا ان نتحرى من نسال كثير من الناس الان ما عندهم مانع يسالون لكن ما هي بضاعتهم ما قدروا العلم الذي يملكونه هل عندهم ملكه فهذه امور لا بد من اعتبارها التنبيه الثالث لا بد من ان يصنف المسلم او المسلمه نفسيهما من جهه هل هو او هي طالبة علم او عاميه الى اخره يعني المراه المسلمه مثال قبل ان تنظر في الاحكام اولا هل هي طالبة علم او عاميه لان طالب العلم عند اختلاف العلماء يطلب الدليل من الكتاب والسنه ويرى اكثر العلماء حظا وقربا من الدليل فياخذ بكلام وينظر الى الاجماع والى القياس فانت عذر على طالب العلم الميل وجب عليه ان يميل مع الاشبه بالكتاب والسنه فانت عذر عليه ايضا وجب التوقف لذلك لا بد أن يعرف طلبة العلم أن هناك مسائل كثيرة لا بد أن يتوقفوا يقولوا ما ندري الله أعلم وأنا أتعجب من بعض الذين يفتون يسأل مئات الأسئلة ولا مرة يقول لا أدري معقولة يعني كل هذه المسائل بحثتها وظهر لك الراجع يعني ينبغي أن ننظر بالمسألة يعني لا بد خاصة الأسئلة المباشرة هذه التي على الهواء الآن أسئلة ربما المفتي ما سمع السؤال في حياتها هي لو تريث وتعود الناس لا بدنا يسمع الرجال والنساء ان العالم يقول لا ادري والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ادري وجبريل عليه السلام قال لا ادري والحديث صحيح رواه احمد وغيره من حديث محمد بن جبير بن مطع عن ابيه انه جاء للنبي رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله عن شر البلدان فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا ادري فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل وقال يا جبريل ما شر البلدان قال جبريل لا ادري فراجع ربه جل وعلا فقال الله تبارك وتعالى اخبر جبريل ان شر البلدان هي الاسواق فقال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام شر الاماكن والبلدان الاسوا فجاء النبي عليه الصلاه والسلام واخبر جبيرا رضي الله عنه طبعا كلمه لا ادري لا بده ان يتعود الناس عليها سواء كانوا مفتين او سامعين فاذا تعذر على طالب العلم الميل يتوقف ولا يجوز له القطع فان اضطر هو الى استعمال شيء من هذه الامور التي سئل عنها او بحثها فليس له الا ان يقلد يقلد من هو اعلم من والنبي عليه الصلاه والسلام يقول البر اطمئنت اليه النفس والاثم ما حاك في الصدر فدع ما يريبك لما لا يريبك اما العوام الذين ليسوا طلبة علم ولو كانوا مخيرين محبين للخير عندهم ثقافه لكن ليسوا من اهل العلم لا علماء ولا طلبة علم عليهم سؤال اهل العلم للايه اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وان يتبع كلام العالم ومع ملاحظه الاتي يجب ان لا يكون هناك هوى وتشهي وتعصب في اختيار الشيء ما اذهب واسال الشيخ الفلاني لاني اعرف انه يتساهل في هذه المساله هذا حرام اسال من اثق في دينه وعلمه الناحيه الثانيه اذا سمعت الجواب ايضا يجب ان ابتعد عن الاهواء في التطبيق ما اقل ابحث عن شيخ ثاني اساله لاني انا الان من مقتنع لا الجواب او انت تحتال القضيه ليست في كونك غير مقتنع المشكله انك لا تريد الاستسلام للحكم فتبحث عن شيخ اخر ليفتيك هذه قضيه الله عز وجل لا يخادع من المسائل ايضا كيف تجتنب المراه التي تخاف الله عز وجل كيف تجتنب الحرام طبعا لا بد من الفقه في الدين وهنا مسائل خمس المساله الاولى هناك حد ادنى من الفقه في الدين وهو ما يسميه العلماء مثلا بالمعلوم من الدين بالضروره وكلما زادت المراه المسلمه من التفقه في دين الله وحضور مجالس الذكر كلما ازدادت علما ومعرفه بالحرام وسماع الفتاوى ايضا يزيدها علما ومعرفه التنبيه الثاني او المساله الثانيه ان السؤال عن الحرام والبحث عنه ومعرفته المحرم شرعا هذا من السنه حذيفه رضي الله عنه يقول كان الناس اسالونا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني المساله الثالثه على المراه ان تعرف ما يخصها من احكام المسائل الخاصه هذه قد تجب على المراه ولا تجب على الرجل مثلا احكام الدماء احكام الزين الحجاب الرضاعه ان وجدت زينه الظاهره الباطنه المحرم من هو المحرم احكام التشبه مثلا هذه مسائل تحتاجها المراه فلا بد ان تعرفها رابعا المساله الرابعه ان المراه ايضا قد تخوف في امور خاصه مما يخوف فيه الرجال فيجب عليها ان تتعلم الاحكام مثل التجاره على سبيل المثال قد تكون المراه عندها بيع وشراء وقد تكون خياطه او عندها مشغل مثل بعض النساء وتكون محافظه عندها مشغل لا بد ان تعرف الاحكام وتتعلم ما حكم كذا واذا جاءت امراه تطلب فستانا فيه كذا وكذا هل يجوز او لا لا بد لان هذا قضيه فيها مال ستاخذ مالا مقابلها المساله الخامسه اهميه السؤال لكن ينبغي ان يكون السؤال عن النافع والابتعاد عن الاسئله التي لا نفع ولا طائل من ذكرها والله عز وجل يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ومن الظواهر الطيبه ان كثيرا من النساء المسلمات الان يعني ولله الحمد اذا وجدت الواحده منهن فرصه للسؤال تسال وتتفقه في دينها وهناك كتب مناسبه جدا للمراه مثل الفتاوى النسائيه انا لا اقصد طالبات العلم اقصد عموم الخيرات والطيبات والمؤمنات اللاتي يردن الابتعاد عن الحرام وان يخرجنا من هذه الدنيا سليما من الاثم فيه الفتاوى الكثيره الفتاوى النسائيه ورساله الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الدماء الطبيعيه مهمه في كتاب جيد الشيخ صالح الفوزان اسمه تنبيهات الاحكام تخص المؤمنات او تختص بالمؤمنات واوصي كثيرا بالفتاوى النسائيه للمشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان ويعني اؤكد على الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين والشيخ صالح الفوزان لان الذي يطلع على فتاوى هؤلاء العلماء يعجب من كثره الدقه والحرص والعنايه بالدليل في فتاواهم وايضا البقيه ان شاء الله فيهم خير عندنا ايضا مساله تتعلق بالمشتبهات حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك ان يرثع فيه الى اخر الحديث فعندنا حلال بين مثل اكل الطيبات واللباس المباح والزواج والبيع الصحيح الى اخره وهذا ال الذي لم يختلف فيه احد لا الفقهاء المتقدمون ولا المتاخرون ويدخل فيه المعلوم من الدين بالضروره وعندنا حرام بين مثل اكل الميت شرب الخمر الزنا الربا الميسر نکاح المحارم حقوق الوالدين هذه امور معروفه لم يختلف احد وطبعا مسائل العقيده مثل الشرك هذه معلوم انها محرم لكن المشتبه هو المشكل لانه فيه عدم وضوح من جهه الحرم الامام احمد رحمه الله فسر المستتبهات بانها منزله بين الحلال المحض والحرام المحض وفسرها تاره اخرى باختلاط الحلال مع الحرام مثل من اختلط ماله الحلال بالحرام فقال رحمه الله اذا كثر الحرام على الحلال فينبغي اجتنابه واذا كثر الحلال على الحرام جاز استعماله هذه مما نقل عن الامام محمد رحمه الله في تفسير المستتبهات والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفاتح ذكر تفسير المستتبهات باختصار يعني ذكر ان من التفاسير ان المستتبهات هي التي تحصل نتيجه تعارض الادله اذا تعارضت الادله ظاهريا كما في بعض العبادات والمعاملات فان هذا هو المستثاب وهذا رجح الحافظ رحمه الله في الفتح القول الثاني ان اختلاف العلماء اذا اختلفوا في مساله فهذه هي المستثبيات وهذا في الحقيقه يندرج في الذي قبله القول الثالث ذكر ان مسمى المكروه هو المقصود بالمستثبه لانه يجتذبه جانب الفعل والترك ويعني ذكر الحافظ رحمه الله ان هذا التفسير محتمل خاصه في حق العلماء اما في حق غير العلماء قد لا يكون هذا ظاهره فالشبهه بالنسبه للعالم هي الاكثار من المكروه او المباح ويعني حقق هذا المساله الحافظ ولا اريد الاطاله في هذه المساله والذي يظهر والله اعلم ان قد يصح ان يفسر المشتبه والمشتبهات بانها تختلف باختلاف الناس العالم المشتبهات بالنسبه له تختلف عن العامي شبهه العالم غير شبهه العام وصاحب الهوى غير المقتدر فالامر نسبي والله اعلم الامر نسبي لكن هناك اسباب تجعل بعض الامور من المستفيات مثل عدم وضوح الرؤيه لدى صاحب النظر ومنها ايضا ان الامر قد توجد فيه عناصر تقتضي التحريم وعناصر اخرى تقتضي الاباحه وهي مختلطه بحيث يصعب فيها التمييز والترجيح ومن الاسباب ايضا ان الامر يقع على حدود المحرمات والوقوع فيه يجر غالبا الى الوقوع في المحرمات فيلتبس على الناظر ومن الاسباب ايضا ان ينقل فيه اكثر من نص كما مر ومن الاسباب ايضا ان النص قد يكون خفيا لم ينقله الا بعضهم ومن الاسباب ايضا انه قد لا يكون فيه نص اصلا ولكن فيه قياس وهذا القياس مختلف فيه ومن الاسباب ايضا انه قد يكون هناك يعني امر لا يدرى هل هو للوجوب ولا للاستحباب او نهي لا يدرى هل هو للتحريم او للكراهه فالمساله قد تشتبه من هذه الجهات وباسباب هذه الامور والامثله كثيره عند العلماء بالنسبه للمستتبهات مثل في الاطعمه هي كرن بعض الذبائح انواع الذبائح لان الذبائح تستثنى من قول العلماء ان الاصل في الاشياء لباح فتلحق بالعبادات التباحه الاصل فيها المنع حتى تعلم انها ذبيحه فاذا ما علمت ان هذا ذبيحه مباح الاصل انك ما تعرف كيف ذبحت الا طبعا اذا وجدت قرائن مثل مجتمع مسلم او ذبائح الكتاب الى اخره مما فصله اهل العلم ومن أيضا المشتبهات ذكر بعض العلماء جلود السباح لما ورد فيها من خلال المعاملات مثلا ذكروا التورق أنه من المشتبهات وأكثر أهل العلم على منع التورق وهو أن يشتري الإنسان السلعة بالأجل ليبيعها حالا لأن قصده الورق يعني المال الفضل وهو لا يريدها بل أرادها من أجل أن يبيعها ويستفيد بثمنها فهذه المسألة هي اسمها التورق فبعض العلماء يجعلها من المشتبهات وبعض العلماء لا يجعلها من المشتبهات لكن أنا أذكر أمثلة ذكرها بعض العلماء المتقدمين ومن المشتبهات أمور ليست مشتبهة في الأمر نفسه لكنها مشتبهة على الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعلمه هنا كثير من الناس فقد تكون مشتبهة على بعض الناس لكن بالنسبة لأهل العلم هي من الواضحات يعني هذه اشاره مساله المشتبيات تحتاج الى يعني طرح اطول واوسع لكن هذا باختصار ثم ننتقل الى مساله وهي اسباب وقوع المراه المسلمه في الحرام لماذا بعض المسلمات الان الطيبات الصالحات قد تقع في الحرام الاسباب كثيره يعني في الزينه في اللباس في افشاء الاسرار في الغيبه في الاسراف هذه مع الاسف يعني منكرات ومعاصي تشيع في كثير من مجتمعات المسلمين من الاسباب التقليد ولا ازيد التقليد فالمراه يجب ان تقف عند هذا لماذا تقلد تقلد النص نعم تقلد النبي عليه الصلاه والسلام نعم تقلد امهات المؤمنين لكنه قلد فلانا وفلانا لماذا ثانيا الخوف من النقد بعض النساء تعرف وتعرف ان هذا الامر حرام لكنها لا تطبق انها تخشى من النقد ان يقال عنها متشدده او فيها كذا او فيها تزمت او سبحان الله يعني الله عز وجل يهون في نظرها ويعظم هؤلاء الخلق وهذا علاجه ان يعظم الله في القلوب فاذا عظم الله في القلوب هانت على الناس الشريعه من جهه تطبيقها هي تعظم الشريعه لكنها تهون في التطبيق ثالثا من الاسباب تتبع الرخص وهذا مبحث يحتاج الى طرح مستقل تتبع الرخص ولا أعني الرخص الشرعية أعني رخص الفقهاء وهذه مسألة تختلط على كثير من الناس يظنون أن رخص الفقهاء هي الرخص الشرعية والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه معناها أذهب إلى العلماء وأجمع فتاويهم وخذ الذي رخص منهم هذا غلط هذا تتبع للرخص وبعض العلماء قال من تتبع الرخص فسق وبالغ بعضهم فقال من تتبع الرخص تزندق وبعضهم قال من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله نسال الله العافيه والسلام ومن اسباب الوقوع في الحرام كثره الخروج المراه لما صارت لا تقر في بيتها هذا الخروج ترتب عليه مسائل كثيره جدا كل يوم تستجد مسائل بسبب خروجها الذي بدون فائده وليس له داعي اصلح وهذا الامر ايضا يحتاج الى طرح اوسع خامسا الملل المراه ما عندها قدره على الاستفاده من وقتها في كثير من الاحيان والنفس كما قال العلماء ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه فالفراغ والملل يجعل الانسان ذكرا كان او انثى يقترب بعض المحرمات ان ما عند الشرف فالنفس تلزم بالطاعه وتعود عليها حتى لا تجد مكانا ولا سعه لان تقترب حراما سادسا الجهل وعدم التعلم وهذا اصل عظيم وقد نبهت عليه حين تكلمت عن اهميه طلب العلم بالنسبه للمراه المسلمه معنا الان وهذا يعني لعله قبل الاخير مسائل او تنبيهات يعني ساقراها او انبه يعني تنبيها سريعا عليها يتعلق بمعرفه الحلال والحرام والاحكام اولا لا بد من التفريق بين احكام اللباس واحكام العورات وبعض النساء تختلط عليهن المساله فتظن ان ما دام ان المراه عورتها عند النساء ما بين السره والركبه لها ان تلبس ما تشاء بشرط ان تستر ما بين السره والركبه وهذا خطا عظيم احكام اللباس غير احكام العورات نعم المراه لو اخرجت ساقها عند النساء اثناء جلوسها ما عليها شيء لو اخرجت كتفها لحاجه بل بعض العلماء يرى انها لو ارضعت صبيها امام النساء ما فيها شيء لكن هذه جزل المراه ان تخرج صدرها على طول امام النساء لا يقول بها عاقل ففرق بين احكام حتى الرجال الان الرجل ما هي عورته اجيبه عوره الرجل يا اخو هذا دارسينه في الابتدائي من السره الى الركبه الحمد لله في خلاف في الركبه هل هي تدخل ولا ما تدخل في خلاف يسير في الفخذ لكن في الجمله الذي دل عليه الدليل ان عوره الرجل من السره الى الركبه ما رايكم لو الرجال الان ياتون الى المساجد بشورتات ويخرجون الى الاسواق الى الوظائف عليهم فقط ما يستر ما بين السرة والركبة هذا لا يقول به عاقل ففي الفرق بين احكام العورات واحكام اللباس حتى المشايخ حتى المفتون لا بد ان يعني يركزوا في هذه الناحيه اذا سئلوا التفريق في هذه المساله هو الذي يحسم كثيرا من المسائل التي تطرح واحيانا تسبب بلبله لا اصل لها في دين الله عز وجل من التنبيهات احكام التشبه لانها كثيره المراه من هي ان تتشبه بالكافرات والفاجرات والفاسقات وايضا ان تتشبه بالرجل فيه مسائل لها علاقه ب... فاحكام التشبه نبدا ان تعرف جملته وانتبه الى ان النيه لا اعتبار لها في احكام التشبه ما يصرح الانسان او المراه تقول انا ما قصدت التشبه التشبه محرم سواء قصدته او لم تقصد وانتبه هذا ملحظ مهم جدا في احكام التشبه الانسان قد يتشبه بالكفار ويقول انا ما قصدت التشبه بهم ما دمت قد تشبهت بهم ولو لم تنوي هذا التشبه انت من هي عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول من تشبه بقوم فهو منهم وايضا انبه الى ان الاصل ان المراه في الاحكام مثل الرجل الا ما دل عليه الدليل وهي في باب الاجور مثل الرجل بل ان لها مزايا تفوق الرجل في بعض المسائل مثل بر الام الام يعني الشريعه تطلب برها اكثر من من الاب فهي تفوق الرجل في هذا الباب وهذا ينبغي ان يبين للنساء لأن بعض النساء أحيانا تظن أن الرجال لا يحفظون إلا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء وإلا قول الله عز وجل فعظوهن وهجروهن واضربوهن في المواجه لا فيها آيات تبين أحاديث أن المرأة لها وزنها ولها قيمتها خاصة في باب الأجوض هي مثل الرجل بل إن الشريعة قد راعت المرأة وأسقطت عنها أحكاما الرجل لم تسقط عن هذه الأحكام طواف الوداع اذا كانت المراه صاحبه عذر يسقط عنها يعني فيه امور كثيره مثل التعجل من المزدلفه في الحج يعني مسائل الشريعه تراعي المراه مراعاه بالغه فينبغي على المراه ان تعرف هذا لتعرف قدر هذه الشريعه واخيرا اوصي بوصيه اولا اوصي الاخوات بطلب العلم الله الله بطلب العلم فان هذا العلم سلاح والله سلاح كما قال الالبيري هو العظم المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من اردت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت العلم العلم من اسباب النجاة من اسباب ابتعاد الشيطان لان الشيطان يخاف من اهل العلم وقد يتسلط على بعض العباد ثانيا تقوية الصلاة بالله عز وجل خاصة الصلاة وتلاوة القران والاذكار والمحافظة عليها والدعاء الامر بيد الله عز وجل هو الذي يشرح صدور العباد وهو الذي يحبب اليهم الطاعه فاملوا في قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فالمراه تستعين بالله عز وجل وتقوي صلتها بالله وهذا من اسباب التفقه ومن اسباب الابتعاد عما حرم الله تبارك وتعالى ولذلك قال الله عز وجل بعد هذه الايه فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم هذا الفضل وهذه النعمه جزاء من اتصل بالله وطلب مرضاته وسعى في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في حديث القدسي يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم واخيرا وهو الثالث لا شك أن الإيمان والتوحيد ينجي صاحبه رجلا كان أو امرأة ولو دخل النار ولكن بعض المسلمين همة فاترة ضعيفة يقول لنا الحمد لله أنا أصلي ومعي التوحيد والمحرمات إن شاء الله الله عز وجل غفور الرحيم وبعض النساء تفعل المحرمات يقول لنا الحمد لله أصلي وعندي كذا وعندي وأتصدق لماذا الإنسان يعرض نفسه لعذاب الله ولو كان سيدخل الجنة لماذا لا تكون همتنا تتطلع الى الدخول في قوله تعالى ان الذين سبقت لهم من الحسنات اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهات انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون واساله جل وعلا ان يسرح صدورنا وان يجعلنا جميعا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يزيدنا علما وهدا وتوثيقا واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وفي جميع التسجيلات الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم الى قراء الصحف انتبهوا, انتبهوا. انتبهوا. المرجفون لا ان لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لقد تجاوزوا كل الحدود وصارت طروحاتهم الكفريه كفرا صراحا لا خلاف فيه ويكثر الارجاء والاستهزاء ويتكرر الموقف المسارع للكفار ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا اننا امام هجمه شرسه على الدين صراحه وعلى الثقافه الاسلاميه وعلى كل القيم ونحن امام تسويق مفضوح للبضاعه المزجاه وبيانات لها لفظ غريب غريب ومعان ديننا مذهب براءه Babaya to a يشتكي من سوء ما فيها الفضاء مرجفون كلامهم يا إخوة صريح جدا في الصحف صريح والله صريح في نقد المخيمات الدعوية حتى قال أحدهم وقد ضاق درعا بالدعوة وما يتصل بها قال إن الدعوة تحاصرنا في كل مكان مرجفون هؤلاء الجعلان لا يحبون أن يشموا إلا النتج يقولون إن الدراسة المعمقة للقرآن الكريم تبين أنه علماني يقولون إنني من أكثر الناس سفاؤلا بقدوم أمريكا إلى العراق يقولون إنني واثق أن أمريكا ستلعب في منطقتنا دور المعلم الحازم يقولون لذلك أقول أهلا بالنموذج الأمريكي الحر المرجفون إنه تسويق صريح للاستعمار إنها دعوة للغرب أن يحتلوا بلاد الحرمين المرجفون إنهم يرقصون على جراحنا النازفة ويتلذذون بالمآسي النازلة في المسلمين وأبدت منها قوانا وجوه بائسات بائسات واجراح الناسفات ودماء هؤلاء لا بد من معرفتهم وفضحهم والرد عليهم ومحاسبتهم قد اعلنوها حربا شعواء علينا وعلى ديننا وبلادنا حصوننا محتده من داخلها وفينا سماعون لهم ومروجون لبضائعهم وتتجدد النازله بالمسلمين فاين الرجال لها امه الاسلام لا يدفع وانها صوله الباغين الا الشهداء الا الشهداء إلا الشهداء القادسيه تقدم تقدم المرجفون للشيخ سلطان العوي وتتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات القادسيه الاسلاميه بالدمام هاتف رقم 832 واحد واحد صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته